بسم الله الرحمن الرحيم افلام رحيم كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجر مسمى يمتعكم متاعا حسنا الى اجر مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله وان تولوا فاني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 فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا مولى أنزل عليه كنز أو جاء معه, أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم, من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا, ربهم. إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تبهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم ليؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد لتنافأت سرت لنا فأتنا بما تعدنا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 حتى إذا جاء أمرنا وفاربت النور قل نحمل فيها, فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا, من سبق عليه وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله نجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزر يا بني ارتم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من اللَّهِ الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض برعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء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 إني تبكيت على الله ربّي وربّكم ما من دَابَّةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولّف فَقَدْ أبلغتكم ما أبسلت به إليكم ويستخف ربي قوما غَيْرَكُمْ ولا تضرّونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا هودا والذين آمنوا معه برحمه من نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غريض وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جباب عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد العاد قوم هود وإلى ثمود صالحا قال يا قوم اعلموا الله مالكم من إله غيره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 قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 قال سلام فما لبس اندى داء بعبل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته خائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا ألب وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا اتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الربع وجاءت البشرى يجاربنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم ابواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسل مالوطا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لَكُمْ لكم فاتقوا الله ولا فِي في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق لَتَعْلَمُ لتعلم ما نريد.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 مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير, إني أراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس, الناس اشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، ولما جاء أمرنا ندينا شعيبا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا،, شعيبا آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا, فأصبحوا في ديالهم جاثمين كأن لم يغنبوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فذعون وملئه فاتبعوا أمر فذعون، وما أمر فذعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوذد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الذفد المرفود، ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد،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 وَأَمَّا الذين سعدوا ففي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاء ربك عَطَاءً غير مجذوذ فلا تك في مذيع مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فيه ولولا كلمة سلقت من ربك بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمذك ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم, وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون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 وجاءت في هذه الحق وَمَوْعِظَةٌ وذكرى للمؤمنين، وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ نعمل على مكانتكم إِنَّا عاملون وَانْتَظِرُوا إننا منتظرون وإله غيب السماوات والأرض وَإِلَيْهِ يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وتوكل عليه وما ربّت برا عما تعملون.